الركية هي البئر إذا طاح منها واحد من حصاها اختلت ويضيح الجميل فالمهم أن الله عز وجل يسلي المؤمنين بمثل هذا ويخبر أنه أصاب من قبلنا أصابهم بأس قلة مال وإعواز عظيم فقر وضر في أبدانهم يضربون ويجرحون وربما يقتلون كما كان بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء بها الحق نعم وتأتيهم المخاوف العظيمة وزلزلوا ويستفاد من هذا من هذه العلاية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يسأل النصر إلا من القادر عليه وهو الله هذا قوله متى نصر الله قوله متى نص الله ويستفاد من ذلك فضيلة اتباع الرسل قوله حتى يقول رسول والذين آمنوا معه اتفقون على هذه الكلمة التي فيها استدعاء النص متى نص الله ويستفاد من ذلك من هذه الآية أن تمام قدرة الله عز وجل بقوله ألا إن نصر الله قريب ويستفاد منها حكمة الله حيث يمنع النصر لفترة معينة من الزمن مع أنه قريب ألا إن نصر الله قريب ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الصبر على البلاء في ذات الله عز وجل من أسباب دخول الجنة نعم لأن ما عن الآية اصبروا حتى تدخل الجنة ويستفاد من هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ما جاء في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حفت الجنة بالمكاره أولا لأن هذه مكاره ولكنها هي الطريق إلى الجنة ويستفاد من, من الآية الكريمة أنه لا وصول إلى الكمال إلا بعد تجرع كاس الصبر وهو من قوله لما حسبتم أن تدخل الجنة ولما أتكم مثل الذين أخلوا من قبلكم إلى آخره ويستفاد من الآية الكريمة أيضا ادخل الجنه قوله ان تدخل الجنه وقد سبق ان مآل الخلق الى دارين لا ثالث لهما اما الجنه واما النار فالجنه للمتقين والنار للكافرين ابو قال الله تعالى يسالونك ماذا ينفقون هذا ملتدى درس الليلة يسألونك ماذا ينفقون نشوف يسألونك الجملة فعل وفاعل ومفعول به يسألون فعل والواو فاعل والكاف مفعول به والضمير في قول يسألونك على من على الصحابة رضي الله عنه وقوله ماذا ينفقون Maa, اسم istuha, وذا اسم nimi muodostuu. Ja jumla ympytyy, sitten muodostuu. Ja onko tämä nimi muodostunut? Onko tämä nimi muodostunut? Onko tämä nimi محدود والتقدير ماذا ينفقونه هذا إذا لم تلغى فإن غ فإن غيّت صار هناك إعراب آخر وأوّه نقول ماذا اسم استهام مبين السكون في محل نصب مفعولا مقدما لقوله ينفقون نعم ووينفقون في المضارع والفاعل الواو والمفعول هو ما سبق عرفتم طيب المعنى لا يختلف على العربين المعنى لا يختلف على العربين والسؤال سألوا ما الذي ينفقون وش ينفقون هل ينفقون طعاما هل ينفقون ثيابا هل ينفقون دراهم ماذا لا ينفقون السؤال هنا عن المنفق لا عن المنفق عليه أولا طيب عن المنفق عن جنسه أو عن قدره أو عن الأمرين جميعا الظاهر عن الأمرين جميعا عن الجنس والقدر قال الله تعالى قل ما أَنْفَقْتُمْ من خير فَلِلْوَالِدَيْنِ هذا الجواب ما أنفقتم ما هذه موصولة وإن شئت فاجعلها شرطية وفللوالدين إن جعلت ما موصولة فهي الخبر وإن جعلتها شرطية فهي جواب الشرط ما أنفقتم من خير فللوالدين قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن الله سبحانه وتعالى أجابهم عم ماذا ينفقون فيه لا عم ماذا ينفقون هم ماذا ينفقون فيه حطتوا بالكم لأنه قال ما أنفقتم من خير فللوالدين لأن حقيقة الأمر أن الشأن كل الشأن أن يكون إنفاقك في محله فأنت لا تهتم ماذا تنفق اهتم أين تنفق ولا لا بعض الناس ينفق في الشر وبعض الناس ينفق في شيء لا خير فيه ولا شر وبعض الناس ينفق في الخير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أقول قد جبدوا للإنسان من أول وهلة أن الجواب وقع على غير وفق السؤال لأنه سأل عنيش ماذا ينفقون فجاء الجواب فللوالدين فهل هذا يكون من باب أسلوب الحكيم المعروف في البلاغة حيث كان الجواب بهذه الصيغة إشارة إلى أنه كان ينبغي أن تسأل على من تنفق هكذا يبدو ولكنك عند التأمل يتبين لك أن الله عز وجل أجاب عن السؤال جوابا مطابقا وزاد عنه أو زاد عليه لأن جواب عن السؤال يفهم من قوله ما أنفقتم من خير من خير اذا فما الذي ينفق الخير الخير هو الذي ينفق وما دام الذي ينفق الخير فقد يكون الخير في الطعام وقد يكون الخير في الثياب وقد يكون الخير في الفرش وقد يكون الخير في الدراهم يختلف ولا لا لو جئت الى مضطر جائع مرة جاء سيموت الا ان تطعمه وعاري ما عليه ثياب ابدا فما الخير هنا الثياب للطعام الطعام معلوم ابدا بالطعام أول خير من الثياب ولو جاء للإنسان لم يصل إلى حد الضرورة إلى الأكل لكنه في ضرورة لا الثياب لأن الجو بارد ولا عليه إلا ثوب رقيق فما هو الخير هنا إذن؟ بالثياب. واضح؟ في الثياب واضح إذن يكون الله عز وجل قد أجاب عما لا ينفقون في قوله ما أنفقتم من خير وزاد على الجواب بذكر المنفق عليه بذكر المنفق عليه في قوله فللوالدين قد تقول إن الزيادة على السؤال إسهاب إسهاب وتطوير فنقول إنه إذا كانت الزيادة مما تدعو الحاجة إليه ويقتضيه حال السائل فليست تسهابا ولا تطويلا بل هي من تمام الجواب ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر نتوضأ به وش قال قال هو الطهور ماءه الحل ميت من ما سئل عن ميتة ما سئل عن الحوت والسمك قال الطهور ماءه الحل ميتته لأن راكب البحر يحتاج إلى ذلك. والله عم الوالدين للأمة والأب والجدة والجد لأن الجدة والجد وإن لم يكون والدين مباشرة فهما والدين لوالديك هما السبع في حصول والديك ووالديك هو هم هما السبب في وصولك أنت. فيشمل الوالدين الأقربين الأقربين والأبعدين. وقوله والأقربين الأقربين جمع أقرب، وهو من كان أدنى إلى من غيره إلى المنفق. فأخ وابن أخ. من الأقرب؟ الأخ وعم وابن عم الأقرب العم وابن أخ وعم الأقرب ابن الأخ الأقرب ابن الأخ, ابن الأخ ولهذا اتفق أهل العلم على أنه لو اجتمع ابن أخ وعم في مسألة فرضية فيقدم ابن الأخ لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي فلأولى رجل ذكر فاتفق العلماء على أن ابن الأخ أولى من العم طيب الأقربين والقربة دون الأقربين هل لهم حق الجواب نعم لأنه من الأحام لكن الأقرب أولى من الأبعاد وإلا فالكل له حق والكل يؤجر الإنسان بالنفاق عليه وقوله فللوالدين والأقربين يشمل الأبناء، آه، يشمل الأبناء، ولكن الإنفاق على الأبناء جاءت السنة بتقييده بالعدل، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم فلا يجوز أن نعطي الذكر ويمنع الأنثى أو أن نعطي الأنثى. ويمنع الذكر أو أن يعطي واحدا ويمنع الآخر في الولايات من الطبيل واليتامى اليتامى جمع يتيم ومن اليتيم قال أهل العلم إنه مشتق من اليتم وهو الانفراد والمراد به من مات أبوه ولم يبلغ يعني الصغير الذي مات أبوه هذا هو اليتيم وإنما أوصل الله به في كثير من الآيات جبرا لما حصل له من الانكسار بموت, الوالدين بموت الوالد مع صغره ولهذا إذا بلغ استقل بنفسه فلم يكن يتيما وقوله المساكين جمع مسكين وهو المعدم الذي ليس ما وسمي مسكينا لأن الفقر قد أسكنه وأذن له فلهذا يسمى مسكينا والمسكين هنا يدخل فيه الفقير لأنه سبق لنا عدة مرات أنه إذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير وإذا, دخل وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين وإذا اجتمع صار الفقير أشد حاجة من المسكين فيفترقان نعم وتجد في القرآن أن الفقير قد يأتي وحده والمسكين قد يأتي وحده والفقير والمسكين قد يجتمعان. ففي قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يشمل المساكين وفي قوله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يشمل المساكين وفي قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يشمل كل الناس, كل الناس, كل الناس حتى الغني حتى الغني فهو فقير الله عز وجل ولهذا قيدت أنتم الفقراء إلى الله وفي قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين يدخل فيه الفقير وكذلك هنا وابن السبيل من ابن السبيل قال العلماء هو المسافر الذي انقطع به السفر وسمي ابنا للسبيل السبيل هو الطريق سمي ابنا له لأنه ملازم له وكل ما لازم شيئا فهو ابن له ولهذا يقال ابن الماء لطير الماء الملازم في طير يسمى ابن الماء نعم لأنه ملازم له وإنما لك أخص الله ابن السبيل لأنه غريب في وقت في مكانه قد يحتاج وهو لا يعلم عن حاجته ولهذا فابن السبيل إذا أراد أحد أن يتقرب إلى الله بالإنفاق فإنه يعطيه ولكن هل تعطيه إذا سأل أو تعطيه وإن لم يسأل نعم نقول هذا على وجهي أحدهما أن تعلم أنه لا يحتاج كما لو كان غنيا تعرف أنه غني ومر في بهذه البلد عابرا فهذا لا حاجة إلى تعطيه حتى لو أعطيته لرأى أن في ذلك نقيصة له وآخر تعرف أنه معوز وعليه أثر الإعواز هذا تعطيه ولا شك وثالث تشك في أمره فهذا إن أعطيته بعد سؤاله تقول هل أنت محتاج فإنه خير وإن فلا حرج عليه وإن أعطيته ظنا منك أنه محتاج فأنت على خير قال وما تنفقوا وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم هذه الجملة الأخيرة شاملة لكل خير هم سألوا ماذا ينفقون من أجل الخير فعمم الله ما تفعلوا من خير وما هذه شرطية وتفعلوا فعل الشرط ولهذا من النوم وجملة فإن الله بيعلين، ها؟ جواب الشرط، وقوله من خير من بيانية، بيان لماذا؟ ها؟ لا لا،, ها؟ لا. وما تفعلوا من خير بيان لما؟ لأن سبق لنا عدة عدة مرات أن الموصول مبهم، وكذلك أسماء الشرط مبهم. فما تفعل من خير من بيان من خير بيان لما ولهذا لو أنك حرفت ما وقلت أي خير تفعل فإن الله بي عليم استقام الكلام ولا لا, لا استقام الكلام إذا فقول من خير بيان لما بيان لما وقوله وما تفعل من خير ما قال وما تنفق من خير ليعم الإنفاق والعمل البدني والقول بكل شيء كل شيء تفعله من الخير فإن الله به عليم وقوله فإن الله به عليم أي بهذا الخير الذي تفعله قليلا أو كثيرا فإن الله يعلم سرا كان أم علنا وما فائدة الجواب هنا مع الشرط إذا قال قائل ما تفعل من خيرا فإن الله بعليم ما الفائدة من كون الله يخبرنا بأنه عالم به الفائدة هو أن نعلم أنه لا بد أن يجازينا عليه لأن الله عدل لا يظلم فإذا فعلنا خيرا فإن الله يعلمه وسوف يجازينا عليه يجازينا عليه لا تقول إن هذا الجواب لم يطابق الشرط إذ لا فائدة لنا من كونه يعلمه بل لنا فائدة وهو أنه إذا علمنا أن الله يعلمه فإن الله تعالى عدل لا يضيع بل لا بد أن يجازينا عليه وفي أيضا فائدة كما سأتي إن شاء الله في الفائد وهي الإغراء والحفل ثم قال تعالى كتب عليكم القتال <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم. قال نعم. فإن الله به عليم. الجار مثول في به وتعلق بماذا؟ عليم. نعم. كتب عليكم القتال وهو كرغل لكم. كتب أي فر. والكتاب في الأصل بمعنى الفرد. ومنه قوله تعالى كتب عليكم الصيام وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا والكتب كتب الله عز وجل من قسم إلى قسمين كتاب شرعي وكتاب كوني الكتاب الكوني لا بد أن يقر ولا يمكن أن يتخلف والكتاب الشرعي قد يفعله المكتوب عليه وقد لا يفعله فكتب عليكم الصيام قد يصوم قد يصوم الناس وقد لا يصومون كتب عليكم القتال قد يقاتلون نعم وقد لا يقاتلون لكن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر هذا الكتابة الكونية القدرية هذه لا بد أن تكون لا بد أن تكون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب إيش كونية لا بد أن تكون فالكتابة إذن نوعان كتابة كونية وكتابة شرعية والفرق بينهما أن الكتابة الكونية لا بد من وقوع المكتوب فيها بخلاف الكتابة الشرعية الفرق الثاني أن الكتابة الكونية تتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه نعم وأما الكتابة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله لا يمكن أن يفضل الله على عباده ما لا يحبه الكل ما فرضه فهو محبوب إليه. وقول كتب عليكم القتال أي قتال هو؟ قتال أعداء الله الكفار. قتال أعداء الله الكفار. والقتال مصتر قاتل. وهذا هذه الصيغة. الغالب أنها لا تأتي إلا بين اثنين قاتل وشارك وما أشبه وقوله وهو كره لكم الضمير في قوله وهو يعود على القتاب وليس يعود على الكتابة فإن المسلمين لا يكرهون ما فرض الله عليه لكنهم يكرهون القتال بحسب طبيعة البشرية وفرق بين أن نقول إننا نكره ما فرض الله من القتال وبين أن نقول إننا نكره القتال فكراهة القتال أمر طبيعي فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحد من الناس فيقتله فيصبح مقتولا لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا صار محفوبا إلينا من وجه ومكروها لنا وجه آخر فباعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبوبا إلينا وباعتبار أن النفس تنفر منه وتكرهه يكون مكروها إلينا ومن أجل أن النفس تنفر منه وتكرهه وهو ثقل عليها صار فيه هذا الأجر العظيم صار الشهداء عند ربهم لهم أجرهم منور ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله عمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لمن حقوبهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحذنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين انتبه إذن هل ينافي كراهة القتال هل كراهة القتال تنافي صدق العبادة؟ لا لأن الإنسان يحب هذا القتال من حيث إن الله فرضه عليه، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرون أن يقاتل، فيردهم حينا لصغرهم فيأسفون حتى إنه رد في أحد بعض الص... الصحاب الصغار قال يا رسول الله كيف ترد وأنت عادين تقولان وأنا الآن استطيع أن أصاره قال يبوا المصاراة خلوا صار عنه فصارعه فصارع فأذن له كل هذا من محبته للقتال كذلك أيضا حمرو المجمون رضي الله عنه كان أعرج فجاء ف يعني لزم بالقتال وكان أولاده يقولون له لا تخرج، إن الله قد عذرك فجاء هو وإياهم إلى رسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد عذرك فقال لها رسول الله إني أريد أو إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة الله ربط لما رأاه النبي عليه الصلاة متعلقا بالقتال أذن لهم وقال لأولاده قولا يعني أنه إذا كان يحب أن يخرج فلا تمنعون فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم ما كره القتال بعد أن فرضه الله فلاحبوه لأن الله فرضه وكم من أشياء يكرهها الإنسان لولا أن الله تعالى أمر بها يحبها لأن الله أمر بها الآن الحج فيه مشقة ولا لا من حيث كونه مشقة قد يكرهه الإنسان لكن إذا علم أن فيه لض الله نعم أحب بذل المال بالزكاة مثلا الإنسان مجبون على حب المال وتحبون تحبون المال فحبا جما لكن إذا علم أن في ذلك لض الله هان عليه وهذا هو وجه الامتحان في العبادات التي يكلف بها العبد. وقوله وهو كره لكم كره مصدر بمعنى اسم المفعول أي مكروه لكم والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيرا مثل قوله تعالى وَإِن كنا أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِمْ يعني حمل بمعنى المحمول الذي في البطن وقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود هنا كر بمعنى مكروه، والجملة <تصفيق> هذه ووكره لكم الجملة محلوة من العراب ها؟ في محل نصب على الحال <تصفيق> والحال أن القتال كره لكم ولكن شبه التسليه من الله عز وجل وعسى أن تكره شيئا وهو خير اللهم عسى هذه هنا بمعنى الرجع أو بمعنى الإشفاق أو بمعنى التوقع أو بمعنى التعليل لأنها أربعة معاني نعم تعليل تعليل لما تصل هذا التعليل لو قلت مثلا كل هذا الدواء عسى أن تبرق فهذه... هذه هذه التعليق واضح أو للترجي لكن هنا وعسى أن تكره الظاهر والله أعلم أقلب شيء أنها التوكل أو أنها للترجية ما الترجي الله عز وجل ما يترجي كل شيء عنده هين لكن للترجية بمعنى أنه يريد من المخاطب نعم إيش أن يرجو ذلك أن يرجو هذا يعني مناه افعلوا ما, ما هو أقول لكم عسى أن يكون خيرا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهذا هذا الذي ذكر الله عز وجل هنا واقع ولا لا واقع حتى في الأمور غير التعبودية أحيانا يفعل الإنسان شيئا من الأمور العادية ويقول ليتني لم أفعل أو ليت هذا يحصل فإذا العاقبة تكون حميدة وحينئذ يكون كره شيئا وهو خير له القتال كره لنا لكن عاقبته خير لأن المقاتل كما قال الله عز وجل آمرا نبيه <تصفيق> أن يقول قل هل تربصون بنا إلا إيش إحدى الحسنين أنا لابد من حسن إحدى الحسنين ما هما إما النصر والظفر وإما الشهادة أليس كذلك إذن في يسرى الله على خير وعسى أن تكروا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهذا أيضا كثير ما يقع يحب الإنسان شيئا ويرشح فيه ثم تكون العاقبة السيئة نعم والإنسان بمثل هذه الآية الكريمة يسلي نفسه في كل ما يفوته مما يحبه نعم ويصبر نفسه في كل ما يناله مما يكرهه كل شيء ينالك وأنت تكرهه فإنك تصبر نفسك عسى أن تكره شيئاً وهو خير لكم وكل شيء يفوتك ونفسك تطلبه تسليها فتقول عسى أن تحب شيئاً نعم وهو شر وهذا هو الواقع ولو أن الإنسان تأمل ناتريات حياته اليومية لوجد في ذلك شيئاً كثيراً ثم قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى لا يقدر للمؤمن شيئا إلا كان خيرا له ولا يوجب على المؤمن شيئا إلا كان خيرا له ولا يحرم عليه شيئا إلا كان خيرا له ولا تقول ليت هذا لم يحرم ليت هذا لم يوجب ليت هذا لم يقع لا لا تقول هذا لأن علمك قاصر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وش يعلم كل شيء حتى المستقبل الذي تظنون أنه شر يعلم الله تعالى ما فيه من الخير وقوله وأنتم لا تعلمون هذا نفي مطلق لعلم الإنسان فهل نقول إن هذا النفي المطلق يراد به شيء معين أو نقول إنه نفي مطلق على الأصل وأن الأصل في الإنسان عدم العلم على الإطلاق الجواب هو هذا كما أن الأصل في صفة الله عز وجل العلم المطلق فلله العلم المطلق ولهذا قال يعلم ولم يقيد هذا العلم بمعلوم يعلم وأنتم لا تعلمون لم يقيد هذا النفي بمعلوم ما قال لا تعلمون المستقبل ولا لا تعلمون الحاضر ولا لا تعلمون فالأصل فينا إذن عدم العلم ولهذا قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا عَنْتُونَتْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ عضاب الجملة هذه عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ هَذَا مَجْرُولُ بِعَنْهِ قِتَالٍ فِيهِ وَيُشَلِّ جَرَّهِ بدل من أي نوع البدل؟ مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل أي, أي الخمسة؟ اجتمال اجتمال لأن القتال ليس بعضا من الشهر لكن الشهر مشتمل عليه فهو بدل اجتمال من الشهر وقور يسألونك عن الشهر الحرام المراد الجنس ويحتمل أن تكون أل للعهد الذهني ويكون المراد به شهراً معين فأل هنا يحتمل أن تكون للجنس فتشمل كل الأشهر الأربع الحرم ويحتمل أن تكون للعهد الذهني فيراد بها إيش شهر معين عرفتم؟ طيب هل أل إذا دخلت على المفرد تكون للجنس فيشمل كل الأشهر أفراد الجنس؟ نعم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمن هذه الداخلة على مفرد والمراد ها؟ المراد الجنس المراد الجنس يعني كل إنسان فإذن يسألونك عن كل شهر حرام يمكن هذا أو يسألونك عن الشهر المعين الحرام المعين الذي وقعت فيه القضية نعم قتال فيه والقضية هو هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية في السنة الأولى سرية في جمادى الآخرة وأمر عليهم عبد الله بن جحش وأعطاه كتابا وقال لا تفتح الكتاب إلا بعد مسيرة يومي فقاسم عن وطاعه فذهب بسريته وهم نحو سبعة اشخاص فلما, فلما مشى يوم مسيحة يومين فتح الكتاب وإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يسيروا إلى نخلة بين مكة والطائف وأن يترقبوا أخفار قريش يترقبوا أخفار قريش وما وما يحصلوا منهم فصادفوا <تصفيق> عيرا لقريش نازلة من الطائف إلى مك والعير تكون فيها أطعمة وخضر و... وما أشبه ذلك فحصل بينهم قتال بينهم وبين هذا السري فقتلوا منهم رجلا واحدا وأسروا الرجلين وفر الرابع لما قتلوا هذا الرجل هم قتلوا هذا الرجل على أنه في جماد الآخرة. أدعناهم في جماد الآخرة. ولكنه تبين أنه كان في أول يوم من رجب. ورجب أحد عشر الحرم الأربعه. لأن العشر الأربعة الحرم وحسين عوده علينا. يحرم ور... رجب وهذا قديم جدا. نعم. المشلكون استغلوا هذه المسألة وقالوا هذا محمد يزعم أنه يطيع الله وأنه يعظم حرمات الله وهذا أصحابه يقتلون رجل في الأشهر الحرم هذه كبيرة ولا لا إشهاء الخبر فضاق الصدور هذه السرية قال الله بنجحش وأصحابه ضاق الصدورهم لحقهم حرج فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وش الحكم وليسوا يسألون هل القتال فيه حرام ولا لا لأن هذا معلوم لكن يسألونه عن هذا القتال فيه ما حكمه قتالا فيه هكذا ذكر المفسرون قالوا لأن القتال في الأشهر الحرم أمر معلوم ما يحدث من ولكن في نفس الشيء لأن لفظ الآية لا يساعدون فإن الشهر الحرام إن قلنا إنه للجنس فراهر جدا أن اللفظ لا يساعد على هذا المعنى وجه ذلك إذا قلنا عن الشهر الحرام يعني عن الأشهر الحرم قتال فيها صار السؤال عن هذا القتال المعين لا. لا وإن قلنا إن الشهر الحرام هو الشهر المعين الذي حصل فيه القضية وهو شهر رجل بقي عندنا كلمة قتال نكرة نكرة نهي لو قال عن الشهر الحرام القتال فيه لكان يساعد على ما ذكر المفسبون لكننا قد نقول لما كانت قتال بدلا من الشهر والشهر يراد به شهر معين فإنه من ضرورة ذلك أن يكون المراد بالقتال ها القتال في ذلك الشهر المعين ولهذا قال قتال في أي في الشهر المعين ولم يسبق قتال في شهر رجب إلا ذلك القتال الذي حصل من من, من هذه السرية على كل حال الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل أحيانا يجيب وأحيانا يتوقف حتى ينزل الوحي حتى ينزل الوحي في هذه الآية ماذا كان الجواب من الرسول أو من الله من الله سبحانه وتعالى ولهذا أجاب الله عز وجل قل قتال فيه كبير ختال فشل الحرام كبير لا شك <تصفيق> يعني من كبائر الذنوب وعظائم الأمور لأنه انتهاك لحرماتها وهذا محرم انتهاك حرمات الله من المحرمات فهذا من كبائر الذنوب من ختال فيه كبير ولكن انظر رحمة الله الله عز وجل بعباده شبه تسلح للصحابة وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه عند أكبر عند الله والفتنة أكبر من أقتل هذا تسلل الصحابة يعني لو وقع منكم هذه المسألة الكبيرة فعند الذين يعيرونكم بها ما هو؟ أعظم وأكبر القتال كبير ما في شك لكن عند هؤلاء الذين يعيرونكم بذلك ما هو أكبر وأعظم صد عن سبيل الله أعظم نعم صحيح ولا شك أن المشركين الذين عيروا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بذلك يصدون عن سبيل الله ويقتلون الذين يلفزمون بسبيل الله صد عن سبيل الله سبيل الله طريقه موصل إليه والطريق الموصل إلى الله شيء واحد وهو شرعه الذي شرعه لعباده كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه وإنما سمى الشرع سبيل الله لأنه موصل إلى الله ولأن الله تعالى هو الذي وضعه فإذا فتوى الله من ناحيتين الابتدائية والنهائية الابتدائية هو الذي وضعه والنهائية يصلعه طيب هل سمى الله السبيل مضافا إلى غيره نعم ويتبع غير سبيل المؤمنين فأضاف الله السبيل إلى المؤمنين وليس في ذلك وليس في ذلك تناقض فهو مضاف إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالفوه. هو؟ مضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده، وهو الذي وهو وهذا السبيل ينهي ينتهي إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال تعالى وصدد عن سبيل الله وكفر به بمن؟ بالله. الكفر بالله أقمن من كبيراً يفعلها المرء. ولا لا وكفر به والمسجد الحرام المسجد الحرام هنا معترك في عرابه هل هي معطوفه على الضمير في به ولا معطوفه على سبيل الله طيب أجبت بسرعة ما شاء الله يا خالد أرني كيف ذلك كيف؟ الحرام. طيب. ما اسعواكم وكفر به وبالمس الحرام. ما يصلح. يصلح. إذن كلاهم وجاءت قولان من الجن. طيب. فيه رأيان الرأي الأول يقولون إنه معطوف على قوله عن سبيل الله يعني وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وهؤلاء يستدلون بقوله تعالى هم الذين كفروا هذا كفر بالله وصدوكم عن المسجد الحرام هذا صد عن إيش عن المسجد الحرام فيكون وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام لكن هذا هذا الرأي لا شك من حديث المعنى قوي إلا يا يعني يلزم عليه أو يرد عليه يرد عليه أن قوله وكفر به أجنبي من قوله عن سبيل الله أجنبي لأن كفر مهم ما أعطف على سبيل الله ما أعطفنا عليه على صد على صد انتبع انخلي بعد الالان ان شاء الله لانه مسألة وكفر به معطوف على سبيل فقد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه اجنبي وهو قوله وكفر به يعني معطوف على ما سبق وهنا وحينئذ يمتنع العطف يمتنع العطف عرفت يمتنع العطف هذا مقتضى اللغة العربية أن المعطوف والمعطوف عليه لا يفصل بينهما بأجنبي وهنا كفر به أجنبي وش معنى أجنبي؟ يعني ليس معطوفا على ما عطف عليه ما بعده إنما معطوف على شيء سابق عليه واضح؟ طيب لكنه كما قلت قبل قليل المعنى يؤيدهم لكن السياق من حيث السياق العربي يمنعه لأنه أجنبي إذن يترجح القول الثاني وهو أن قوله والمسجد الحرام معطوف على الضمير في به وكفر به وبالمسجد الحرام كفر به أي بالله وبالمسجد الحرام نعم وعلى هذا فيكون هنا معطوفا على الضمير في به ولكن يرد على هذا القول إشكالان ما إشكال واحد الإشكال الأول أننا عطفنا على الضمير المتصل بدون إعادة الجار بدون إعادة الجار والمعروف عند أكثر النحويين أنه لا يجوز أن تعطف الضمير أن تعطف على الضمير المتصل المجهور إلا بإعادة الجار وبالمالكة شرع لهذا بما في بيت وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعله فقال وليس عندي لازما إذا قد أتى في النظم والنفس صحيح مثبتا تردوا لكم وعلى هذا نقول ابن مالك رحمه الله لا يرى وجود إعادة حرف الجر إذا عطف على الضمير المشهور متصل زال الإشكال زال الإشكال الأول بماذا؟ بأن وجوب إعادة الجار إذا عطف على ضميد خفض متصل هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في النحو وابن مالك ممن يرى أنه لا يجب إعادة الجار إذا زال الإشكال الأول الإشكال الثاني قوله وكفر به والمسجد الحرام قد لا تتصور وما معنى كفر بمسجد الحرام وما معنى الكفر بمسجد الحرام الصدع المسجد الحرام واضح لكن الكفر بالمسجد الحرام وإيش معنى نقول كفر به ظاهر الذي يجعل الأصنام في جوف الكعبة نعم كافر بالمسجد الحرام ولا معظم له ها كافر بالمسجد الحرام كافر بالمسجد الحرام لأنه ما آمن بحرمته وعظمته بل هذا من أعظم الإهانة لبيت الله عز وجل أن تجعل الأصنام في جوف الكعبة فهم كافرون بالمسجد الحرام وعلى هذا يزول الإشكال الثاني يزول الإشكال الثاني طيب فإن قلت الإشكال في المعنى الأول وهو أن يكون قوله والمسجد الحرام معظوفا على سبيل الله الإشكال اللي أوردنا هو أن العطف على قول في سبيل الله فيه إشكال من حيث إنه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي لكن أجاب الذين يختارون هذا القول أجابوا عن ذلك وقالوا إن قوله عن سبيل الله متعلق بصد متعلق بصد فيكون ليس أجنبيا يكون غير أجنبي أما فهمت يكون ليس بأجنبي من صد وعلى هذا فتكون كأن الآية وصد وكفر نعم وكفر فيكون عن سبيل الله متعلق بصد فكأنه منه فليس بأجنبي وحينئذ يزول الإشكال إذا ما هذا خلاصة هذا البحث خلاصة هذا البحث أنه يجوز في قوله والمسجد الحرام وجهان الوجه الأول أن يكون معطوفا على قوله عن سبيل الله يعني وصدى عن المسجد الحرام والوجه الثاني أن يكون معطوفا على الضمير في قوله وكفر به أي وبالمسألة الحرام الله أعلم أن أن فيه تعظيما لشأن الشهر كأن المسؤول عنه هو الشهر نفسه يعني عن شأن الشهر الحرام وهل هو ذو شأن عظيم ثم قال قتال فيه الذي هو المقصود هذا هو الفائدة وإلا من من كونه يأتي الشهر الحرام أولا ثم يبدل منه قتال وإلا لكنا السؤال يسألونك عن قتال في شهر الحرام نعم طيب قول تعالى وإخراج أهله من قوله المسجد الحرام المسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة هذا هو المسجد الحرام لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام وقد أسرى به من الحجر ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يقولوا فلا يقرفوه يدل على أن المراد بالمسجد الحرام هو إيش؟ نفس المسجد الذي فيه الكعبة لأنه بالاتفاق أنه يجوز للمشرك أن يصل إلى حدود الحرم حتى لا يبقى بينه وبين الحرم إلا أن مله ولو كان المراجب المسجد الحرامي جميع الحرم لكان المشرك لا يجوز أن يقرب إيش؟ حدود الحرم والعمر ليس كذلك وقوله ب وكبرون بأئنام. ولا قالوا إنه سبي من بيت الأمهان. لا صحيح من من من الحجة. لكن بعضهم الذين صححوا الروايتين قالوا كان نائما في في بيت أمي ثم استيقظ وذهب إلى هناك. وسبي منها. وقوله المسجد الحرام. الحرام فعال منت من الحرمة أو من التحريم. يعني المسجد. ذي الحرمة والتعظيم ولا يخفى على أحد حرمة المسجد الحرام فإن الله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب في عام الفتح وقال إن الله تعالى حرم مكة وأخبر أنها محرمة منذ خلق الله السماوات والأرض لا يعرض شوقها ولا ينفر صيدها ولا يحل القتال فيها حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ترخص أحد في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأتَ لكم وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ما أذن ما أذن بالقتال في مكة لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم وليس إذن عاما فالإذنا مقيدا قال وإنما أحلت لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وهذه القصة فيها تمثيل للحكم الذي نسخ مرتين كانت بالأول حرامة ثم أحلت هذا النسخ الأول ثم حرمت هذا النسخ الثاني والله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت فهذه هذه من عظمة مكة ومن عظمة مكة أنه لا يصح إسلام أحد حتى يحج البيت إذا كان قادرا قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العالمين ومن حرمتها أنه لا يدخلها أحد إلا محرما إما وجوبا وإما استحبابا وجوبا عند كثير من العلم أنك ما ترسل مكة إلا محرما ولو كنت قد أديت الواجب أو استحبابا على القول الراجح أن الإنسان إذا أدي الواجب لم تجب عليه العمرة ولو كان تطيع العهد بمكة مكرمة أو بمكة على الأصح لأن المكرمة وصف حديث ومن حرمة مكة أن الناس كلهم يتجهون إليها في صلاتهم كل الناس يتجهون إلى الكعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وتوهكم شطره ومن حرمتها أن من وجد فيها لقطة لا يحل له أخذها إلا إذا كان يريد إنشادها أبد الآبدين لو تجد فيها لقطة ما تأخذها اللغيرة لك أن تأخذها وتنشدها وت... ل... ل... لمدة سنة ثم تكون ملكك. لك أما مكة فلا تأخذها إلا إذا كانت تنشد عليها أبد الآبدين فأخذها ولكن ما النبي ياخذها. وهو لازم ينشد عليها أبد الابدين ها؟ حتى لو مات يوصي من بعدها أن ينشدوا عنها نعم وإذا ماتوا ينشدون لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحل ساقطتها إلا لمنشد إلا لمنشد دائما والحكمة في هذا أنك إذا علمت أنك إذا أخذت هذه اللقطة يلزمك أن تنشد عنها أبد العابدين هل تأخذها ما تأخذها أنت في عافية إذا لم تأخذها أنت ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، فصاحبها إذا فقدها رجع إليها فوجدها رجع إليها فوجدها ولها خصائص كثيرة ذكرها الذين صنفوا في هذا الباب في تاريخ مكة الأزرق وغيره ولكن كل هذا مأخوذ من وصف الله تعالى لهذا المسجد بالحرام نعم كل واحد اللقظة وعفال الشلطة حرقه من المسجد الثالث هذه إذا كان هناك من جهة ولاة الأمور من جهة ولاة الأمور من يتلقى هذه الأشياء فإنها تبرد ذمته هنا قالوا والمسجد الحرام وإخراج أهله منه إخراج أهل من من أهل المسجد الحرام الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون هم أهل كما قال الله تعالى في سورة الأنفال عن المشركين وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المستقوم أهل المسجد الحرام هم النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه ولهذا قال إخراج أهل وهي حجة ظاهرة على أن هؤلاء الذين أخرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليسوا أهلاً للمسجد الحرام إذن هذا يشبه مانعاً من موانع الإرث مر علينا وهو أن الكافر دائرة المسلم وقال الله لنوح عن ابنه إنه ليس من, <تصفيق> ليس من أهله كذلك الذين في مكة وليسوا مسلمين ليسوا من أهل مكة ليسوا أهلاً للمسجر الحرام أهله المؤمنون وإخراجوا أهله من أكبر عند الله أكبر عند الله نعم، وإن كانت في نفوس بعض الناس أهواً من القتل في شهر الحرام لكنها عند الله أكبر نعم شوف الآن صد عن سبيل الله وكفر بالله وصد عن مسئل الحرام أو كفر بالمسئل الحرام ويخاج آله من أربع مسائل عظيمة جدا هذه أكبر عند الله منين من القتل في الشر الحرام شيء آخر والفتنة أكبر من القتل، الفتنة يعني الشرك ممكن أن نقول إنها الفتنة صد الناس إن الفتنة تصد الناس عن الدين لكنها قد سبقت في قوله وصد عن سبيل الله إذن الفتنة هي الشرك يعني الفتنة وهي الشرك أعظم من القتل شرك بالله أعظم من قتل النفس التي حرم الله ولا بالحق نعم كما أخفر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام إن أعظم الظلم وأعظمه أن تجعل الله نده وخلقه هذا أعظم الظلم وأظلم الظلم الفتنة أكبر من القتل هل جاءت الفتنة في القرآن بمعنى الشرك الجواب نعم مثل لا وقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون دين الله أو لا تكون فتنة هذه صد عن سبيل الله اعتمد لكن قال فليحذر الذين يخالقون عن أمره أن تصيبهم فتنة قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة هو الشرك لعله إذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبي شيء من الشيء من الشرك من الزيض يتيهلك نعم والفتنة أكبر من القتل فالشرك أعظم من قتل النفس وأعظم من قتل النفس في الأشعر الحرم كل شيء محترم من زمان أو مكان أو شخص فإن ما هو من تعظيم الله من تعظيم الله الأشعة المخلوقة ليس لها حرمة بحد ذاتها لكنها حرمة من جهة اتصالها بالله عز وجل نعم فالأشهر الحرم من الذي جعلها محترما؟ الله, الله إذن تحريمها من تعظيم الله نعم تحريمها من تعظيم الله فيكون الشرك بالله أعظم من القتل في الأشهر الحرم نعم والفتنة من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا اللهم الكفار حريصون على أن يخرجون من ديننا حتى وإن وإن عرضوا رقابهم لسيوفنا شوفوا لا يزالون ولا يزال هذه الفتحة الاستمرار يقاتلونكم والقتال هو أن يلاقي كل واحد الآخر بالسيف ليقتله يعرضون لرقابهم لقصف رؤوسهم حرصا على أن يردون عن دينهم ولكن شوف كلمة إن استطاعوا تفيد أنهم لن يستطيعوا إن ولكن ما حاصل هذا لا يحصل إن شاء الله تعالى لكن هم حريصون غاية الحرص على ردنا عن ديننا حتى كانوا يعدبون الذين يسلمون في في من صغارهم يعذبونهم في حر الرمضة في الشمس يلقون عليهم السخرات الحارة لعلهم يرجعون عن دينهم ولكن لا يرجعون هم ثابتون صامدون هؤلاء المشركون لا يزالون يقاتلوننا حتى يردون عن دينهم وهل هذا أيضا صفة لليهود والنصارى بالنسبة لنا نعم نعم ود كثيرهم من أهل الكتاب لو ردونكم كفّاراً من بعد إيمانكم كفاراً. نعم هذا في آل الكتاب في المنافقين نعم كما قال الله تعالى في سورة النساء وَالَّذِينَ لَوْ تَقْفَرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُنَّ سَوَاءً يعني إذا جميع عاصناء الكفر من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين كلهم يودون أن المسلمين يرتدون على أدبارهم ويكفرون بالله عز وجل كل إنسان يود شيئا فإنه بمقتضى الطبيعة البشرية يحاول ليش؟ أن يتحقق ذلك الشيء بكل وسيلة إما بالسلاح كما قول كما في قوله ولا زنون وقاتلونا من حدّابتهم عندي وإما بالغراء والخداع كما في حال المنافقين وغيرهم نعم وهم قد لا يبوحون بما في نفوسهم لكنهم شياطين يأتون إلى المسلمين في يتفتت بها حتى يكون كنافقاء الربوط لو سقط عليه بيضة لخرقته ولم تنكسر البيضة هم قد لا يقول لك تاع الأكفر لكن يدخلون عليك أشياء أشياء من المعاصي المعاصي تفتت الإيمان تفتته تنقضه شيئا فشيئا حتى يذول بالكلية ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر ما معنى بريده؟ التي توصل إليه ينزل الإنسان إليها دركا دركا حتى يهوية في النار فالمعاصي لا تظنوا أن المسألة هينة بالنسبة للمعاصي المعاصي تؤثر على القلب وانظر إلى قول الله تعالى إذا فتلا عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران على القلب ما كان أعماله سيئة حتى صار يقول عن عن عظم الكلام وعظم الذكر يقول عنه إنه أساطير الأولين يقول ذلك إما للحيرولة بينه وبين الوصول إلى عظمة هذا القرآن وإما لجحود عظمة هذا القرآن وعلى كل حال فأهل, فأهل الكفر من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين كلهم يودون منا أن نرتد عن ديننا يودون ذلك لأنهم يعلمون ما في قيام الدين الإسلامي من القضاء عليهم الدين الإسلامي لو قام حقا ما فقه على وجه الأرض أحد من الكفار ولهذا هرقل هرقل لما أخبره أبو سفيان بما كان للرسول عليه الصلاة والسلام من الصفات والأخلاق والدين الذي يدعو إليه، أشقال بل إن كان ما تقول حقا، فسيملك ما تحت قد ميّه كي في ذلك الوقت هو ملك ملك من الروم الروم والفرس في ذلك الوقت مثل روسيا وأمريكا في وقتنا هذا أعظم دولتين هذا الملك يقول ذلك وهو على مملكته وفي عاصمته ويقول ذلك وهو يؤمن بأن ملكه سيزور بدين محمد صلى الله عليه وسلم نعم فل... ف رؤساء الكفر اليوم كرؤساء الكفر بالأمس يعرفون أن الدين الإسلامي لو قام ما أبطالهم باقية ولذلك يحاولون بكل طريق وبكل وسيلة أن يقضوا على الدين الإسلامي وذلك بصد أهده عنه بشتى الوسائل والحقيقة أننا انخدعنا بهم انخدع المسلمون ولا حاجة إلى ذكر الأشياء التي انخدع بها المسلمون من أجلهم حتى راعوا ولكن الأمل بالله عز وجل أن, أن الله سيعيد لهذا الدين مجده على عيد الشباب الصالحين مع العلم وغزارة العلم لأن الداعية مهما كان قويا في الدعوة إذا لم يكن له علم فإنه يفشل إذا لم يكن هناك علم يعتمد عليه الإنسان فشل وكيف يدعو الله عز وجل بدون علم إذا دعي الله بدون علم أدنى واحد من الناس يقف أمامه يوقف يولد عليه الشبهة يقف وإذا وقف الداعية فالنكبة عظيمة انهزام انهزام الشديد ولهذا لا أرى أن الإنسان يدعو إلا بما كان يعلم بما كان يعلم خاص وإلا فإن العاقبة تكون وفية قال عن قال الله تعالى إن استطاع شففوا من هذه تقيد ما سبق يعني أنهم لن يستطيعوا ذلك لكنهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم ثم قال تعالى ومن يرتدي منكم عن دينه فيموت وهو كافر اولئك حبطت اعمالهم الدنيا والاخره من يرتد هذه البنيه لهذه الكلمة تشكل إذا قارنتها في قوله تعالى بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه كيف قال من يرتد وهنا قال من يرتد نعم نقول لا إشكال فيها ليس في إشكال لأن الإدغام في قوله من يرتد إدغام جائز لا واجب الإدغام جائز ليس بواجب وعلى هذا فيجوز إذا جزمت يرتد يجوز أن تقول يرتد وأن تقول يرتد يجوس وسأتينا إن شاء الله تعالى في الألفية في باب الضغام حكم ذلك وقالوا من يرتد منكم عن دينه شف عن دينه ما هو الدين الدين يطلق على معنى أحدهما العمل الذي أراد صاحبه عليه المكافأة والثاني المكافأة على ذلك العمل الدين يطلق على معنى أحدهما العمل والثاني المكافأة على ذلك العمل فمن الأول ال الذي يرد به العمل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا المرد بالدين ما هو؟ ها؟ العمل ومن الثاني قوله تعالى مالك يوم الدين مالك يوم الدين وقوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله المرد بالدين ها؟ على الجزاء على العمل وهنا من يرتد منكم عن دينه من أي المعنيين العمل. العمل وتأمل قوله عن دينه حيث أضافه إلى الدائم لأن إضافته إليه توجب إغراءه به يعني هذا دينك هل الإنسان يفرط في دينه لا كما لو قلت هذا مالك هذا ولدك هذه سيارتك إضافتها إلى نفسك توجب الإغراء بها، نعم وشدة المحافظة عليها، لأنه دينه منسوب لك، نعم فهو أبله مما لو قال وما يقلنكم عن الدين، نعم لكنه قال دينه تردنكم عن دين، كما في قوله أيضا في الأول. ولازم يقاتلونكم حتى يغضوكم عن دينكم يعني فاحتفظوا به لأنه لكم ومنسوب إليكم ولهذا من تبرأ من هذا الدين وشكمه ولجانب الله ولعنه فليس من أهله فسب الدين كفر سب دين الإسلام كفر بدين الإسلام لأن الإنسان الذي يعتنق دين الإسلام ويعتنق ويعتقده دينا ما يمكن يسبه أبدا ودين دين رأس ماله وقوله فيمت وهو كافر وما يرز منكم عن دينه فيمت وهو كافر هنا ألف حاطفة ويموت معطوف على يرتد نعم يرتد وفي غير القرآن كم يجلس فيها من وجه أو ثلاثة ثلاثة أوجه أما في القرآن فيقتصر على القرآن فيموت وهو كافر جملة وهو كافر حال فالرجوع عن الإسلام كفر لأنه ليس هناك واسطة بين الإسلام والكفر خلافاً للمعتزلة كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى وقولهم ف... فيمت وهو كافر هذا القيد يقيد به كل نص دل على أن المرتد كافر نعم دل على أن الردة تحبط الأعمال كل نص يدل على أن الردة تحبط الأعمال يقيد بهذه الآية ما ما هو قيد أنه إذا مات على الردة، فلو فرض أن أحدا ارتد ارتد عن الإسلام، مثلا صار لا يصلي، وعزم على أن لا يصلي، وكان بالأول يصلي، إن مات على عدم الصلاة حافظ عمله السابق، وإن هداه الله وصلى فإن عمله السابق لا يحفظ. يبقى كما حتى لو كان قد أدى الحج قبل ردته فإنه إذا عاد إلى الإسلام لا يزمه إعادة الحج حتى قال العلم إن الرجل لو كان صحابي ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام هل تبطل صفته لا ما لا تبطل على الصحيح كما مر علينا في النخبة نعم والحاصل أن هذا القيد يعتبر قيدا في جميع النصوص المطلقة الدالة على أن الردة تحبط الأعمال وقولوا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة تحبط في الدنيا فلا ينتفعون بها ولا يستون عليها لأن الأعمال لها جزاء في الدنيا ولها جزاء في الآخرة كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكرنا أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة هذا جزاء الدنيا ولا نزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا جزاء الآخرة هؤلاء الذين ارتدوا تحبط أعمالهم في الدنيا والآخرة ومع ذلك في الآخرة لا يسلمون من العقاب وأولئك أصحاب النار أصحاب النار يعني الملازمون لها لأن صاحب الشيء هو الملازم له فهم أصحابها الملازم لها الخالدون فيها هم فيها خالدون أبد الآبدين نعم أبد الآبدين لا تفنى ولا يفنوا بل يعذبون فيها دائما وأبدا لأنهم كما أفنوا حياتهم الدنيا. بالكفر والشرك حياتهم الأخرى تكون كلها عقابا وعذابا بالله بل يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وهو العذاب يخفف عنهم حتى أنهم يقولون لخطرة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ولكن الا ممكنوها سبحان الله اللهم لك الحمد ان الذين امنوا نعم قال الله تعالى ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله انتبه ان الذين امنوا الإيمان في اللغة تصديق قال الله تعالى وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا أي بمصدق يقولونه إخوة يوسف لأبيهم وأما في الشرع فإن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والانقياد هذا الإيمان ليس مجرد التصديق ولهذا أبو طالب كان مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس بمؤمن لماذا لأنه لم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدعن له وينقد له وعلى هذا ليس بمؤمن ليس بمؤمن و فالذين آمنوا أي صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول والانقياد وقوله هاجروا الهجر في الأصل التركي اللغة هاجر في اللغة الترك ومنه هجرت فلانا إذا لم تكلمه وله معنى عام وخاص أما العام فهو هجر ما حرم الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا بالمعنى العام والمعنى الخاص أن يهجر الإنسان بلده ووطنه لله ورسوله يعني يكون هذا البلد أو هذا الوطن لا يقيم فيه الإنسان دينه فيهاجر من أجل إقامة دين الله ونصر حماية لدينه هو بنفسه ونصرة لدين الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح من كان تجرته إلى الله ورسوله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 أعيد الموصول بعد قولها الذين آمنوا قال والذين هاجر ولكنه في الجهاد ما أعيد ناقل قال والذين جاهوا وذلك لأن الهجرة والجهاد عملان مبنيان على الإيمان وأما الإيمان فإنه هو أصل الأصول ولهذا جعله منفرد وحده إن الذين آمنوا نعم وأما الهجرة والجهاد فهما عملان متفرعان عنه وقوله جاهدوا الجهاد وبذل الجهد لأمر مطلوب والجهد معناها الطاقة كما قال الله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم أي إلا طاقتهم وهو يغلب على بذل الجهد في قتال الأعداء. هذا الغالب وإلا كل أمر شاق تبذل فيه الطاقة، فإنه جهاد. ولهذا جهاد النفس يسمى جهادا. جهاد النفس جهاد بلا شك. ولكن لا صحة للحديث الذي يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك. قال من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني جهاد النفس هذا ما هو أصل ولكن لا شك أن النفس تحتاج إلى مجاهدة أما الجهاد بالمعنى الخاص فهو بذل الجهد في قتال من؟ في قتال الكفار وهو بحسب ما يحمل عليه إن كان الحامل على ذلك العصبية الحمية والشجاعة والرياء فانه ليس في سبيل الله وإن كان الحامل عليه أن تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل يرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل؟ ليتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إذن بهذا يتحدد معنى قوله تعالى وجاهدوا في سبيل الله جاهدوا مفعولها محذوف للعلم به أي جاهدوا من الكفار أو أعداء الله في سبيل الله أي لتكون كلمة الله هي العليا وأعلم أنه يقال في كذا ولكذا وبكذا يقول مثلا جاهدت لله وجاهدت بالله وجاهدت في الله فجاهدت لله اللام لبيان القصد. فتدل على إيش على الإخلاص والباء. الباء للاستعانة، فتدل على أنك فعلت ذلك مستعينا بالله. وفي للظرفية، فتدل على أن ذلك الجهاد في ضمن شرع الله، لما أتعذ فيه الحدود. كما تقول صليت لله، ما؟ بعد؟ وبالله، وبالله أي في دين، ما خرجت. وقوله في سبيل الله تقدمنا قبل قبل زمن غير بعيد أن السبيل بمعنى الطريق وأنه يضاف إلى الله تاره ويضاف إلى الخلق تاركا فمثال إضافة إلى الله كثير كما في هذه الآية في سبيل الله ومثال إضافة إلى الخلق قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل مضاف للمؤمنين أما الذي قلتم ابن السبيل فالسبيل مضاف إليه وليس مضاف نعم ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين ومرة يضيف إليه أما إضافته إلى المؤمنين فلأنهم وأما إضافة إلى الله فلأن الله تعالى هو الذي شرعه ولأنه وصل إلى الله فهم مضاف إلى الله من وجهين قال الله تعالى أولئك يرجون رحمة الله كلمة إن الذين تحتاج إلى خبر لأن الذين اسمها فأنا الخبر أولئك يرجون رحمة الله هذا الخبر الجملة الجملة يعني أولئك مبتدأ ويرجون جملة خبر مبتدأ الثاني والجملة نعم خبر إن فعندنا جملة كبرى وصغرى والصغرى فيها جملة كبرى وصغرى نعم ولا لا طيب الجملة الكبرى في, في إن الذين آمنوا وخبروها هذه جملة الكبرى الجملة الصغراء أولئك يرجون رحمة الله هذه الصغراء باعتبار الأولى يرجون صغرى باعتبار المبتدى الثاني نعم أولئك يرجون رحمة الله إذا قال قائل كيف هذا لماذا لم يقال لم يقل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمه الله قلنا لأن الإشارة بمبتدا جديد تدل على رفع مقامهم لا سيما وأنه أتى باسم الإشارة الدالة على البعد ولئك يرجون رحمه الله ثم إن تكرار المبتدا يجعل الجملة كأنها جملتان كأنه قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله فيقوم في ذلك تنويها بذكرهم من وجهين، أولا لإشارة إليهم بما يدل على الرفعة والعلوم والثاني أن تكرار المبتدا يجعل الجملة الواحدة كالجملتين، لجلها كالجملتين، ليكون في ذلك توكيد على توكيد، وقوله أئلائك يرجون رحمة الله، المراد بالرجاء هنا الطمع، صل فتين أخ، إن كنتم ترجون رحمة الله، الرجاء بمعنى الطلب في حصول ما هو قريب، هذا الرجاء والتمني الطمع فيما هو بعيد أو متعد ومعلوم أن الرجاء الطمع فيما هو قريب لا يكون قريب شئ قريبا إلا بفعل ما يكون قريبا به وهؤلاء فعلوا ما يكون ما تكون رحمة قريبة منهم ما هو الذي فعلوه الإيمان والهجرة وجهة إذا لم يرجع هؤلاء رحمة الله من الذي يرجوها؟ إيمان وهجرة وجهاد ولهذا قال أولئك يرجون هؤلاء هم أهل الرجاء لكن الرجل مقصر لا هجرة ولا جهاد ولا عمل إلا القليل رجاؤه إيش؟ رجاؤه يقولون التمني راس مال المفالين نعم؟ تمني رأس مال المثليس المثليس يعني ما عنده ما عندهم شيء يتمال نورك ما عندهم شيء فهؤلاء هم أهل الرجاء أما الذي يرجو يفعل المعاص وتنهاه وترشده يقول رحمت الله واسع هذا محل للرجاء لا الرجاء لابد من أسبابه حسن الظن بالله لابد أيضا من أسبابه نعم إذا يرجون رحمة الله بما عملوا